وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا كَمَا من إن مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شِمَامًا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 نسير الجبال وترى الارض بارزه وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجردين المشفقين مما فيه ويقولون يا, ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملاث لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظنوا أنهم وَلَمْ يَجْدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا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 الأولين أو يأتي يوم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليُدحضوا به الحق واتخذوا آيات وما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 أدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كذبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من وإلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهل